ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن مؤتبدا هذه قال ما أظن مؤتبدا هذه أبدا وما أظن الساعة تقام تو ولإعراضت إلى ربي لا أدن لا أدن خيرا منها مقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكذب أكفر اكذب الذي قلقت من تراب انتم من نطفه ثم من نطفة ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي احدا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 أصبح ما هو غورا فلن تستطيع له طلباء وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربى أحدا ولم تكن له ملكيه انصرونه من دون الله وما كان منتصرات هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابه وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء كما إن انزلناه من السماء اذا به ذات الارض فاصبح فاصبح هاشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا